multim под Beast-Ber福'bird hat Deutschland sonaleyhSe the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 سلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي قد كَذَّبُوا فسوف يكون إِلَيْكَ صدق الله العظيم